وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا فِي الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر Ir jau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 129. فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شأن خسفهم فَجِئْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ انْعَمَ السَّابِغَاتُ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 لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عين يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب وفور فأعرضوا وَبَدَّلْنَاهُ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا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 صَبَّارٍ شَكُورٌ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ وَنَهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنَّا فِي شك وربك على كل شيء حفيظ قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذروة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم damn out. لا اخيرون عنهم ساعه ولا تستقدم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرج وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْفَرُوا بَلْ مَكْرُوا اللَّيْلِ وَالنَّارُ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْ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 له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير وقالوا ما هذا الا اهم مفترى وقال الذين كفروا للحق لم ما جاءوا ان هذا الا سحر مبين وما اتيناهم من كتب وما كَذَّبَ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نتير 118. قل إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم 122. وإن اهدف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبذئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أظلم على نفسي وإن اهدف وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ لُطَنَاً شِمَمَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْعِبِّ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ بلحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا فيه